We'll be right <laughs> المطار ما انا نهر شاليش المطر ما غافل الغيم غامر زي انا درس من طلعت امس خفينا الشمس واشتعلت الخيمه ما بيكم مثل جون حبيب اخفض هواهم على عالعطش مو عالنهار من حشمارو حتى على الرمح روس التقوا وما فارقاهم محد يدعيلي لا شاب لا شاي ترضون نتفارق وحسين ما طارق الحافر مهاد وبلاد بح احلى احلى يا صغر النحر ما لحق بره لو ثارك عبر نذبح لك النابل نابل باشر كل شمس تسجد فوق حضن المنابر ونبدل العجل باليال وضاي نحاضر ونشوف الكمار مو بالسما يلاقينا زاير وضعني الماس بيئة للشامين عطول ويشيل من, من ويكبر عبدال قل يسر حيلي حيلي ابجيلي يا جرح وش بدق يا رمح يبد من الصبح حد الصبح ليالي ليلي روسو كل جسم جان الرمح واقف بثاله أنا التفت شفت العطش عابر خياله وكل الحجي من ينحجي تفهم الرسالة وحسيني يا وادم عيني على الزاير من يوم العاشر عايش بالعاية يا ناس يا ظني وكشي بجوهي من طلعة سينا ما طير